إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلف ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون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 ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فأتى الله بنيانهم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 ولدار الآخرة خير ولن يعمد دار المتقين ولن يعمد دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين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 إن الله لا يهدي من يضل فإن الله لا يهدي من يضل ومالهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت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 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين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 وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدوا ورحمة للمؤمنين وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدوا ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء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 ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ثكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحر أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من جبال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 يُذِ رِزْقَهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومرزقناه رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه ثرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم ثرابيلا تقيكم الحر وثرابيلا تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ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 ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون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 تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باقٌ ولنجزي الن الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي طيبة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 ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ